يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرَا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ مَدْعَىٰ هَٰذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُم بِهَا تَكْذِبُونَ أفَصِحرٌ هذا أَم أَ تُم لا تُبَصِرون إلَْهَا فَصْبِرُ أَوْلاَا تَصْبِرُوا سوَوُن عَلَكُم إَّما تُجَذَوونَ مَا كُ تُمْ تَععملون إِمُتَّقينَ فِي جََّاتِ وَنَعِيم فكِهينَ بِم آتَهُم رَبّهُم وَقَاهُم رَبّهُم عَدَابَ الْجَفِيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرور مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا يُرْفَضُ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ وَقَبَلَ بَعْضُهُمْ عَ بَعضةَ سَأَلون قوا إِا كَُّا قَبلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقين فَمََّ اللهَّهُ عَلَْنَا وَقان عَذاَابَ السَّمُوم إِ كَُّ مِئُ قَبلُ نَدَعْهُ إهُ هو البَغُر الرَّحيِيم فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلاَ مَجْنُونٍ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبًا مَّنُونٍ قُلْتُ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لاَ يُؤْمِنُونَ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 أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ سَبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَإِنْ يَرَوْا كِثًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُونَ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُ